و ق ا ل م ل ان تكون ة س ؤ و ل ي ه لك ان تكون م ل ي ه لك ان ت و ن م ل ي ه ل ان تكون مسؤوليه ل ان تكون م ا ؤ و ل ي ه ل ان تكون مسؤوليه ل ان تكون م ل ي ه لك ان تكون م س ل ي لك ان ت ن م س ؤ و ي ان ت ك ن مسؤوليه ل ان تكون ل ي ه ل ان تكون م س ل ي ه م ك ان ت و ن م س ي ه ان ت ك ن مسؤوليه لك ان تكون م س ل ي ه لك ان ت ك و ا ل ي ه ل ان تكون ل ي ه لك ان ت ك و ل ي ه لك ان ت ك و ل ي ه ل ان ت ك و ل ي ه لك ا ت ك و ل ي ه لك ان م ل ي ه لك ان ت ك و م س ه ا ث م ثانيا ما لا يشترط في ا ل ع ل ة على الاصح مقابل اصح يكون يشترط في العله واحد الا تكون ا ل ع ل ة وصفا ً مقدرا هذا اشترطه بعضه ولا صح عن شيخ ا ل إ س ل ا م أ ن هذا ا ل شرط ما يشترط ا ل ع ل ة بل تكون و ص ف مقدرا و بل لا تكون وصفا مقدرا يعني على وصف مقدر يعني وصف معتبر لا وجود له في الخارج تمام ما نتكلم عليه ثانيا لا يشمل دليلها حكم الفرعي العمومي او الخصوصي اشترطه بعضهم المعتمد عن شيخ ا ل إ س ل ا م انما يشترط هذا الشرط سواء شمل دليلها حكم ا ل أ ص ل ي أ و لم يشمل دليلها حكم الاصلي بناء على جواز تعديل ب ل أ د ل ل ث ل ا ث ة ا ل ق ط ع في ا ل ع ل ة المشتققه بحكم الاصل أ ص ل ه ن ك من تمام اشتراط ح ة ل الشراط إ ب ت ي في يقطع ا تمام س بقطمها العلة أن هناك من اشتراط أ ن يقطع بجد بوجودها في, بيش في الفرق وان ك م اشتراط أن يقطع انتفاع معارضتها بانتفاع ه م ا ش ر ا ط ن ت ا ل معارضتها صارت من هذا الصحابي ا ل الإسلام نالها نالها ش تشتراط تشتراط ي ن د أ على ر なるほど。 وغيره أ ي امراه نجحت نفسها بغير إ ذ ن و ل ب ن ه ا فنكاحها ب ا ر ل و م خ ا ل ف ة الاجماع كفيات ا ل ص ر ا ه المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع السفر الشاق ف إ ن ه مخالف ا ل ا ج م ا ع على و ج و د أ د ا ئ ه ا عليه م قال وشرك للحق للعله ان لا تخالف نصا أ و اجماعا إ ذ ا خالف ت ا ل ع ل ة نصا أ و اجماعا فلا اعتماد بهذه العله ل م ا ذ ل ك ا ن النص والاجماع قدم على ا ل ع ل قدم على, يش... على القياس قال لتقدمونا فلا عبره ذ ا الفياس لا ع بهذا ب القياس ا ل م ج ت م ل على هذه ا ل ع ل ة ا ل م خ ا ل ف ة للنص أ و ا ل م خ ا ل ف ة للاجماع الدليل على ذلك قال الدليل على ذلك ي ت ق د م و ن ه م ا على الكلاس ي ت ق د م و ن ه م ا ومن يعود على النص ويش قال لام يمثلنا مثلا ا ل ا ف ي ر لما يستدلون على ز و ا ز إ ن ك ا ء ا ل م ر أ ة ت ج م ي ج ا ل م ر أ ة نفسها ي س ت د و م بالكلاس ايش يقولون في هذا الكلام يقولون ا ل م ر أ ة مالكه لبعها ر فيصح نكاحها بغير اذن والديها قياسا ً على بيع سلعتها ماذا قياسا ً على بيع ب ي ع ش ب ي ع سلعتها اين الفرع الفرع هو ن ت ا ح ا ل م ر أ ة بغير اذن و ا ل ي ه ا اين ا ل أ ص ل بيع سلعتها بغير اذن اين ا ل ع ل ة الملك هي هناك ما ذكروا هنا ايش ص ح ل ت اين الفرع اين الفرع تاخذ ما اكل ب غ ي ن اذن وليد اين الاصل ا ل م ق ا ش عليه بيعها شرعتها بغير اذن وليد ا ل ع ل ة ملكها ل أ م ر تمام مساله نقول هذا ا ل ق ي ا س فقط ي ح ل م ا ا ذ ل أ ن ه م خ ان ل ل ل ف ص وما ك ا ن م خ ا ل ف ر لاحتلال و ن و ي ف و ن ه م خ ا ل ل ف خ ب ر أ ب ي د ا و د وغيره ن يكون محاربون ل غ ي ا ن يكون م ح ا نقاحها ب ر ل أ ن هذا ا ل ق ي ا مخالف س ل ل ن محاربون لقد ر ان ا ك م ي ه م ل <سؤال> ي ه م ي ه م ي ه ي ه ي ه م س ؤ و ل م س ؤ و ي س ؤ و م س ؤ و ي س ؤ و ل ي ه م ل ي ه م س ؤ ي ه م س ي ه م و ل ي ه م س ل و ل ي ه ي ه م ي م س ؤ و ه م و ل ه م س I'm gonna... 何であんなに考えたの اين ل م المسافر أ حكم ا ل أ ص ل ع د م وجود الصوم على المسافه حكم الفرع سيكون ع د م وجود ا ل ص ل ا ة على المسافه أ ي ن المعنى الجامع السفر الشخصي هذا مخالف ل ل إ ج م ا ع قال فانه مخالف ل ل إ ج م ا ع لماذا ل ل إ ج م ا ع على وجوب ادارها عليه ل أ ن ا ل أ م ة أ ج م ع ت أ اداء وجوب أ ا ل ص ل ا ة على الشخص ما أ ح د خالف أ ب د ا ً لما من أ ت ى ب ي ا ن ا ل ق ي ا س هذا ا ل ق ي ا س موجود ل أ ن ه م خالف للاشمال ي ش انتهينا من الشرط ا ل أ و ل لا تخالف العله النص أ و الاشمال والا تتضمن ا ل ع ل ة ا ل م س ت م ط ة ب ي ا ن د ه عليه على ا مثلاً في في ولا علي من قال ا ي م والا ل ن يغمر ب ا ا ل س تتضمن ن ا ا ب العله ت المستنبطه وَأَلَّا ت ن الرَّئِلَّةُ م زياده عنه منافيه حال حال كون هذه ز ي ا د ة م ن ا ف ي ة مقتضاه يعني مقتضى النص أ و الاجماع لو افترضنا مثلا ً أ ت ى المجتهد و ا س ت م ب ط امام النص النبي صلى الله عليه وسلم ط ع الطعام ا ل م ي ب ت ل النص يدل على أ ن ا ل ع ل ي ة هي الطعم ل فالمستنبط المجتهد استنبط ان ا ل ع ل ة هي الطعم مع الوزن اذن ل ل الطعم الوزن ع مع ة هي إ زيد في العله بينه هذا الوزن ا منافي م ق ت ع النص لا في مقتضى لان ل ص إن أ ي مطعوم فهو رحمه أ ي مطعوم فهو لما زيد هذا النص معناه ان المطعوم المقيت الموجو... ليس、رجل. فهذا منافي ا ل ن ص نعم ن نطبقها بأن نال النصر مثلاً يدل على ل علية ى وصف نلاقي ه سيدنا ا ن د النص ت ا منافئ لان النص ع يشمل سائل المطعومات سواء كانت مكيله او موزونه ولكن ا ل آ ن لما استنبطنا الموزون تمام؟ هذا منافذ للنص فلا يعمل بالاستطباب ما يعمل ا لماذا ج ه هذا ل لانه م ذ ا ل أ منافذ للنص تمام؟ ه ذ ل ك لد من نص عدو ل تكيد بالمستنبطه من دي. زياده لانه ما يتصور م العله ا م ن ص ص و ة ا ل ا ل م ن ص و ص ة ما تعارض للنص ولا تعارض لماذا ل ا ن ت هذا ن ا ه هو الشرط الاخير ه الشرط الثامن و ا ل أ خ ي ر وشرط ة ا ل ح ا ك م ا ل ع ل ه ان ق ت ع ي ن ب ا ل ش خ ي فلا تكفي ا ل م ب ه م ة ل أ ن ا ل ع ل ة منشا التعذير المحققه المحققه لتكياس الذي هو الدليل ومن ش أ ن الدليل أ ن يكون معينا ف ك ذ ا م ن ش أ المحقق ل فلا وفيما يكفي ا ل م ب ه م ة من أ م ر ي ن فاثر المشتركه بين المقيل والمقيل اليه ركز معي الشرط ا ل أ خ ي ر من شروط ا ل ع ل ة امام ا م ع ت م د ه عند تفريق الانسان ان ة تكون ا ل ع ل ة م ع ي ن ة فلا تكفي ا ل ع ل ة الدائره امام ا ل م ب ه م ة أ و ا ل ش ا ئ ع ة فمثلا نقول ا ل ع ل ة إ م ا الكيل أ و الوزن أو او ل ع الطعم أو الوزن أو هذا ما يكفي هذا لا تمام لا بد أ ن تكون م ع ي ن ة إ م ا أ ن يجري ما انها الكيل أ و الوزن أ و الطعم قال ومن شرط ا ل ح ا ك ب ا ل ع ل ة أ ن تتعين في ا ل أ ص ل فلا تكفي مبهمه هذا صورتها لماذا تركت معي المحقق ذاً عند المحقق ق ي ا وعلا س ل للقياس و العله والقياس هو دليل والدليل لا بد أ ن يكون معين تمام لا بد ان يكون معين اذا ل د ل ي ل لا بد ان يكون معين والقياس دليل اذا القياس لا بد ان يكون معين والتعيين لا بد تمام وتعيين القياس لا بد يشتمل على عله ولا قياس الا بعله والعله ا ل م ع د ي لا بد ان تكون ايش معين ل أ ن ا ل ع ل ة منشا التعديه ا ل م ح ق ق ة ل ل ق ي ا س لا الواضح ا ل ع ل ة هي التي تعدى الحكم من ا ل أ ص ل إ ل ى الفرد ولا قياس إ ل ا بعله قال الذي هو الدليل نعم ا ل ق ي ا س هو أ ح د الادله ومن شان الدليل أن يكون ن ي م ع ان ا ل ل د يكون ل ي معينا وفقد ذلك منشئ فقد المحقق للقياس المنشئ له لابد أ ن يكون معينا وهو ماذا العلم هذا قال أ ق و ل ا ل ع ل ة اما الكيل أ و الوزن تمام في البر ا ل ع ل ة وأقول اما ل ل ع ة الكيل أ و الوزن تمام أ و الطعم في البر أ و أ ق ي س عليه الارز اين المقيس عليه المقيس عليه البر لا المقيس هو م ا ل ه ا ل أ ر ز يا جماعه ة ثلاث العله هذه الثلاث العللabile، العلة موجوده في المقيس والمقيس عليه او لا موجوده في المقيس والمقيس عليه يعني ا ه ذ ا ا انك يكفي ا ل س قالوا ومثال ان ان كانت العلم المبهمه من امرين ف ا ط ث ر ا ل م ش ت ر ك ة بين المقيس ي والمقيس عليه لكن لو قالت تمتمه كنا العله إ م ا الكيل و إ م ا ا ل ط ع ف ثم قسنا نقز ن معي ثم س البرج ا على ت ف ا ح تفاح على البرج ما بيحصل لا ما هو ي ب ق ى لماذا لان العلتين هي د ا ئ ر ة بين هاتين العلتين ليستا موجودتا كلها في المقيس التفاح ما هو بكي التفاح ايش موجود تفاح موجود طيب اشتهينا من هذه الثلاثه شروط امام هذه الثلاثه شروط هي شروط على ا ل ص ح مهتمه ذات شروط مشترطه لصحه الكياس امام شروط مشترط في العله صحه الكياس وصارت كم شروط في العله ذكرها شيخ الاسلام ثمانيه خمسه سبقت معها وهاي ث ل ا صارت كم شروط في العله ث م ا ن الان سلاحي و موضوع جديد هذا ما لا يشترط في ا ل ع ل ة على الاصح ل يقوله يشترط في المقدر ع العِلة ل أول واحد هل ة أن واحد تكون وصف هل يشترط في ّ ط في الاصح ع ل ة أدب المقدر ّ المعتمد عند شيخ ا ل إ س ل ا م هذا الشرط لا ي ش ت ر وراد اشتاق هذا الشرط قال يشتاق في ا ل ع ل ة انها تكون و ص ف ا ً م ق د ر ه اي كانت ا ل ع ل ة و ص ف ا ً م ق د ر ه انها ي ل ت ع ي ل ب ه ث ما هو الوصف المقدر هو ذلك الوصف الاعتبار ي الذي نعتبره ولا وجود له في الخارج ام عن الوصف المقدر يعني الوصف المعنى مثل ايش المركبه ي ش ا ل م ر ا م ر ك ايش ا ل م ر ك ب ا ع ش ا ر ك ب ي ش ا ل م و ل ر ك ب ا ي ل ر ك ب ه ل م ر ك ب ايش ا ل م ر ك ب ايش ا ل م ر ك ب ر ك ب ي ش ا ل م ر ر ك أه؟ الحدث؟ الحدث؟ الحدث؟ امر حدث؟ اعتباري ل يقوم بالاعضاء يمنع ص ح ة ص ل ا ح ب لا هذا هو ا ل ح د ث الملك تمام هو حق ا ل م ق د م في عين او م ن ف ع ة يقتضي تمكن من ينسب ى ا ل ي من التصرف فيه و أ خ ذ العوض عنه كيف شاء هذا الملك هذا ع ب ا ر ة عن ا ش ك ا عن وصف, مقدر. وصف إيش؟ مقدر الحدث عباره عن وصف مقدر ايش معنى يعني نقدره نحن نعتبره نحن ا ل ن د ا س ة ع ب ا ر ا عن وصف مقدر أ م ر اعتباري مع ص ح ة الصلاه حيث لا رخيص هذه كلها أ و ص ا ف اعتباريه هذه ايش نقول ه ا أ و ص ا ف ا ع ت ب ا ر ي ة هذه ا ل أ و ص ا ف الاعتباريه المقدره ليست ا ل أ و ص ا ا ف ل ح ق ي ق ي ة تعود ل ب ان ي ة هذه أ و ص ا ف ن ح نحسبرها ن نقدرها、نختبرها. هذه ا ل أ و ص ا في ا ل ت ق د ر ي ة ا ل ا ا ع ت ب ر ي ة هل ه س ج د والمسجد تعيين والمسجد ن ي والمسجد ل يصح يعني و ع ل ن ا يصح بيعه ل أ ن ه م ا ل ي هذه س ج د والمسجد ف بالرغم أ ن ا ل م ل ك هذا وصف ه مقدم لا تصح ص ل ا ة ه للحدث ت ع ل ي ن ا بالحدث هذا ص ح ت ع ل ي ن ا بالنجاسه هذا يصح اه م اه ا ل اه الآن اه ن ك لا لا لا ل تكون ش ت ت ر ط العلة عندها لا ألا ا ل ع ل ة وصفا م ق د ر ا يعني ي ق و لا لك ل يشترط في ا ل ع ل ة أ ن لا تكون ا ل ع ل ة وصفا مقدرا قال يشترط ف الحقيقه فلا يشترط في الاصح أ ن لا تكون ا ل ع ل ة وصفا مقدرا يعني مقابل اصح ل يشترط في العله ان لا تكون وصفنا ياً جماذا جواز و م ق ص ر ف ج ا ئ ز ايش العدة يا جماعة؟ في البلق هذا الملك وصف حقيقي لا هذا وصف ت ب د ي ر ي هذا وصف ايش تعني ر لك التبديل الآن. الآن هو <تصفيق> هذا ي ع نحن ا ل المقدر نقدره نقدره شرعي الشبكي تعريف تعريف بالتعريف في محل الله. تعريف الملك الله هذا لما عرضت المرض قال هو وصفه المقدر ّ في عين أ و منفعه يفقد لتمكن من ينسب ى ل ي ه من التصرف تمام و أ خ ذ ا ل ع و ر عنه متاسف تمام هذا تعريف المرض ن نقول المقدّة مثل لا معنى اوصاف ف مقدرة يعني أ ا ع ت ب ا ر ي ة م اوصاف معنى أصاف معنويه ما؟ لا وجود لها لا تدع الى الذاك لا ت ج ع الى الماهيه دال وكذا وكذا اشترى في ذلك ورجحه الاصل الدمع الامام الراوي ق ا ل ورجحه ا ل أ ص ل الدمع أ ص الجوامع رجح ا ن ج د ش في ا ل ع ل ة لا تكون رصمهما العصر هنا ردح ان من يشرف ا ل ع د ة ل ا تكون و ص ف ان ا ا ً ق لا أن لا تكون وصفا مقدرا ً وفاقا ل ل د مفرطا ا ء يعني و ي للامام تكون وصفا ق د ً أي ف ر و ا لا ً الدرس حبيد、لجمع. فالتعليم جواز التعليم ب ا ل المصنف ل وتمع ا ا ن فإن م غ بالاوصاف م ل لا ح ب أنه ي ج ل ل ت ع ي م ا ل م ق د ر ة خلافا لطريقه ل ق ل ا س العيش ل ا ل أ و ص ا ف ا ل م ق د ر ة خلافاً ي ق ة ا ل ي ن في عدم جواز التعليم ل أ و ص ا ف المقدره ة إذاً ل عالية على أفتح أن أنت وصف تكون وصف تكون صح صح أن تكون وهذا حقاً بالقبارات طريقة مقدرة؟ مقدرة هذا ك ر مجموعة م ن ه وأمثلة القرار كثيرة ك في ا ت بالنسبه أ م ي في ليش؟ ة إدراك إدراك ليش في هذا كلام العراقي ذ ا للشرط ل ا ل أ و ل ا ل آ ن بنتكلم عن ل الشرط ل ى ا ا ث ي الشرط الثاني ولكن لا يشمل دليلها حكم الفرع لاممه او خصوصه فلا يشترط في ا ل أ ص ح ي ل ج و ا ز ت ع د د ا ل أ د ل ة و ك لا يشترط ذلك للاستغناء في نعيد من القياس بذلك الدليل ورجح ه ا ل أ ص ل مثال ذلك الدليل ب العموم خبر م س ل م الطعام بالطعام مثلا بمثل ف إ ن ه داعي ل ل ى إ ا ل ط على ا م ح ا ج ة على هذا القول في إ ث ب ا ت ه بريه ا ل ط ف ا ح مثلا よく見たらどうなるか الشرط الثاني هل يشترط ان لا يشمل دليل العله حكم الفضع بعمومه ا ل ي او خصوصيه ل يشترط هل ذ هذا ا ا أ ص ح انه يشترط قلنا هذا ا لجواز أ ص ح انه لا لماذا؟ يشترط تعدد ل ي ش ل أ ن ه سيكون ا ل آ ن الدليل ح ا ل ت ي ن الدليل سيكون النص, الدليل سيكون النص وسيكون العيش سيكون ا ل ن ص و سيكون ا ليش ا ي ك و ن ا ل اسمعي س فاذكروني يا استاذ أ و ل ا ً أ ق و ل ك م ت ق د م معنا من شروط الحكم ا ل أ ص ل ان لا يشمل دليل حكم ا ل أ ص ل تمام تمام الفرق أ و لا ناقتلك هنا رجح、وكزمعي. ونا رجح قال لا ي ش ت ر تمام؟ في دليل العله ان لا يشمل حكم الفرع بعمومه او ما أنا ت ر يشترط ح ي خ خ الإسلام ترجيح شيخ ا ل إ س ل ا م اختلف بكل هذا اجمعين ل إ ا هذا الاشكال ب ة عن ن ت ق د ا الإجابة عن هذا الاشكال هذا أ و ل حاجه اسمعوا الذين يقولون بالشرط هذا ان هذا الشرط يشترط ليش ك فائدة البلاث هذا انه ماشي ذات ف ا ي د ا للقياس ي ح تحت أو الأماس ما ن ل ا لا دام ان الفرع س يدخل تحت عموم او تحت ايش فايده لم ا من القياس هناك ف ا ئ د ة من إ ل ق ا ع ه ا ل ص غ ي ر وهي م ع ر ف ة دليش المناسبه ة تمام؟ وهذا لا مانع منه بناء على جواز تعدد دليش الادله ولهذا هنا شيخ الاسلام قال هذا الشرط لا يشترط لماذا هذا الشرط لا طيب. ليش طيب. إيش الفرق هنا؟, هنا. هنا. لألا يلزم تمام فيه تحكم هنا ليس فيه تحكم كيف في ه حاله ت ع م و هناك لما يكون اذا شمل حكم جمعين إ شمل دليل حكم ا ل أ ص ل الفرق نقول انه ليس ب أ و ل ى أ ن ن د ع ل بعض الفروع بعض الصور ا ل م ش م و ل ة أ ص ل ا وبعضها فرحا لو أ ن ا جعلت بعضها أ ص ل وبعضها فرع ب ب و ن ت ك ح ك م وتتحكم لكن هنا الـ الـ الصور المشموله كلها تحدرين ت العله كلها سواء ما في اصل ولا في فرع فهنا يلزم منه ت ح ك م هنا لا يلزم منه ايش ت ح ك م وما نقرا نصه بعد ذلك أول و د ع ن اول نحن نمثل أ ح ا ج ة ا ل ع ظ و م ه مثلا ً ا ل آ ن المشتري استنبطت ا ل ع ل ة التعب ط ع م م م ا ا ل ط من قول النبي الطعام بايش الطعام نقول للنبي الطعام بلاش؟ أطعامه بناء على هذا نحن ا ل آ ن تركز معي ا ل آ ن هذا الحديد ث هذا ا ل ح يشمل ث ي التفاح أو ل اذن إ لا ح ا ج ة إ ل ى قياس التفاح على البر كيف نحن الآن عندي الفرق التفاح الضوي ا ل أ ص ل وفقمه الضرر ا ل ع ل ة العله ط ل ا ل ذ ا ما في داعي لهذا الجياس مع وجود تمام الدليل دليل ا ل ع ل ة اي دليل العله دليل ا ل ع ل ت ي الدليل ب ا ع ل و ه الطعام وبلاش يعني الاصح نقابل اصح يقول ما في داعي للقياس لماذا ما في داعي لقياس ل لان دليل العله هو الطعام بالطعام يشمل له التفاح ع نعله التفاع لان دليل ا يشمل ليش؟ م ذ ا ل ش ي خ ك ن ا م ي ق و ل لا ف ي د السابق ع ي ل ا لأنه يجب ان يكون حكم ا ل ت ف ا ح ث ا ب ت ب ا ل ن ص المطعم ط ع ا ب ا ل ا او يكون هناك حبات من ا ل أ د ل ا او يكون هناك حبات على جواز من المطعم ل او يكون هناك حبات من المطعم بالخارج من احد ا ل س م ي ل ي ن ليش ا ل ع ل ة ق ا ل و ان أ ا ل ع ل ة الخارج ل ى النجس الخارج ليش、الناسس. نقول نحن مثلا ً الفرح ا ل ج ي ش نجس ثمانيه ا ل ج ي ش ن ع م ص على الاصل وحكمه ياسر على ا ل ك و ك فانه نابض العله خارجنا خارج ن ج ا ل ع ن ل ق و ل الرعاف نجس الرعاف نابض قياسا على البول فانه نابض العله كل منهما خارج نجس هذا التعرف منها هذا ليس س لسنا بحاجه الى هذا القياس لان م ذ ا ل أ القيه والرعاف داخلان في خصوص حديث من قاء تمام او رعف من قاء او رعف فلفول شيخ ا ل ل ا ل ا م ا ن ع من ت ي ق د ل لا مانع من تعدد الادله ا ذ ن لا, لا, مانع لا إذن يشمل دليلها حكم الفرعي للعموم يخصصون هل هذا م ش ت ر ط لا لا صح أنه م ا ل م ق ا ب لا صح ي ش ت ر ط طيب إ ي ش الفرق بينه وبين ما ي ت خ د م هناك قلنا إ ن هناك ه يلزم فيه ت ح ك م هنا يتحكم يتحكم. العبارة. قال العبارة هل... قال لا يلزم فيه تحقق ك م بنترى بسنين ناصر، العبارة له ا العبارة ل ا العبارة ل يشمل والقلع وإلا باخر ل يكون ي د هذا أي ي د ل ل المشروع أ ل ل لحكم الحرعي الاستغنائي ا بإنعاد القياسي من عمين عمين عمين. هذا ن مع ن ه ه ذ انه م الشروم ليس جعل بعض الصور المشموله اصلا لبعضها اولى من العكس ت م اولى م أ من ا ل ي ش من العكس يعني من الطائب يلزم ت ح ق ا ل طيف على وسائل كما لو استدل امام ذ و ي ة البر بالخبر المسلم الطعام بالطعام مكر بالمسلم ثم بيس ع ل ي ا ل ذ ر ة بجمع الطعم ف إ ن الطعام يشمل ا ل ذ ر ة كالبر سواء الغرّ أن... سوا أن. وسياتي انه بقى... سافل 違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う وفارقنا م ه بما ك و م ن ا من المعيه ّ السابقه أن ا ل مع ي ّ م ا ن ا و ليس جعل بعض الصور ا ل م ش م و ل ة أ ص ل ا باولاد البعض يعني هنا ل أ ن الصور ا ل م ش ب و ة ك ل ه ا تحت دليل لعله و ا ح د ة لكن هناك ل ا ب د ت ج ع ل و ا ح د عصر واحد إيش؟ فرع وينزل منه هلا هو الفارق بين ا ث ن إ ي ش الفارق بين اثنين نقول نحن شيخ ا ل إ س ل ا م ب خ ت ص ا ر شيخ ا ل إ س ل ا م اشترط ان لا يشرمون دليل ا ل حكم ا ل أ ص ل ي الفرع تمام وهنا اشترط تمام ان ه ا ل أ ص ح أ ن ه لا يشترط أ ن لا يشعر دليله عموما برعي لعمومي وخصوصي تمام كان المقتضى مثل ما ب ع ا ل صاحب الكتاب هنا اشترط و ا هناك اشترط هناك صاحبت الدوار م اشترط أنه هناك مشترط لكن شيخ الاسلام فرق, شيخ فرق. جتورك جتورك قال ليش انت لو الرقد يشترط الاسلام قال أ ن ا فرقت قال ل أ ن هناك ه هدف من اتفاق ل ا وشترط لماذا ل أ ن ه ينزل منه تحكم ايش التحكم هذا ايش وجه التحكم ان الصور التي ي ش و ن ه ا العموم ليس دعي ا بعضها أ ص ل وبعضها ط ر ع ب أ و ل ى من العكس من بينما هنا قلت هذا الشرط لا يشترط لماذا ل أ ن ه ما في تحكم ما يترتب عليه تحكم ل أ ن الصور ا ل م ش م و ل ة تحت دليل ا ل أ ص ل دليل الفعله كلها على ا ل س و ا ء كلها ب منزلها كلها على ا ل س و ا ئ و كلها في ا ل م ش ك ل واحد طيب تم الان ن ر ك ز معي أ س م ع لا ولاء لا ي ش م و ن دليلها حكم فرعي بعمومه وخصوصه فلا يشترط في ا ل أ ص ح يعني مقابل ا ل أ ص ح إ ي ش يشترط فلا يشترط في ا ل أ ص ح وفرقنا بينه وبين هناك ما دليله لماذا ما الدليل تمام لجواز تعدد ايش ل ج ز قال وكيلا ة ذلك قال ا و يشترط ل ة و ا ذلك يعني و يشترط ل ة و الا ذ ك يعني يشمل دليلها يعني حكم الفرعي لعمومه أ و يشتري نصوصه د ا لاننا لن ق ي ا س مع وجود ص ل س ن ا ب ح ا ج ة ع ل القياس مع وجود النص يرد عليه اصحاب القول أ و ل يقولون كيف نحن ب ح ا ج ة إ ل ى ادله لانه لا يدل على تعدد العيش الادله أ ولا مانع عن تعدد العيش الادله ورجحه ل ل ص الأصل المقابرة طيب وهو ف إ ن ه دال على ع ل ي ه ا ل ط ع م هل هناك حاجه الى القياس قال فلا حاجه على هذا ا ل ق و ل في إ ث ب ا ت ا ب و ي ة التفاح مثلا إ ل ى قياسه على البرج دام عن ا طعف م ماشي للاستغنائي ا عنه بعموم الخبر. الخبر نحن نقول لا ب ح ا ج ة الى القياس لماذا ب ا ل عند زواج تعدد الادله و ا ل ع ل م ت ق و ي ة ا ل ا ع ت طيب ق ا ل و مثاله في الخصوص خ ب ر من قاء ورعف فليتوضا قال فانه دار د على ع ل ي ة الخالد ل ل ن ش ف يذوره وهذا ايضا, دا أيضا خالد دائم قال فلا ح ا ج ة للحنفي إ ل ى قياس الجي أو الرعاف ي ا أو ل على ا ل خ ا ر د من السبيلين في نقوم بجامعه ا خالد من ا ل ج س لماذا ما نحن نحذر للاستغناء عنه بخصوص له خلاصه الرعاف ي ا و ل ورد في نص ورد في اسفل ا م ف ل هذا هو المشروع واضح ان شاء الله لكن الغالب هو واحد لان, لأن حكم الاصل ثابت بماذا حكم الاصل ثابت بماذا حكم. حكم الاصل ثابت بماذا حكم الاصل ثابت بماذا دليل العلم دليل العلم دليل العلم دليل العلم دليل العلم دليل العلم دليل العلم دليل العلم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 لماذا لا يشترط هنا ل أ ن ليس فيه تحكم الصور ا ل م ش م و ل ة تحت دليل ا ل ع ل ة كلها على ا ل س و ا ء أ و لا في أ ص ل وفي فرق لا كلها على ا ل س و ا ء كلها على ا ل س و ا ء يعني ا ل آ ن الطعام بالطعام يشمل البر التفاح ت م ا م ا ل أ ر ز كلها على ا ل س و ا ء كلها طعام هناك يشترط له دليل حكم الاصل م و نفس الحديث الطعام بالطعام اذا انت لا بد أ ن تجعل بعضها اصل وبعضها فرع او لا ليس جعلك البر اصل ل أ و ل ى من جعلك ا ل ب ر ا ص ف كلها ص و ا ء كلها سواء أ ن ت فاين جعلت البر هو الاصف فاين تتحكمت و إ ذ ا جعلت ا ل ب ر هي الاصف فاين تتحكمت ولهذا هناك يشترط هناك ما يشترط ل أ ن ه ما ينزل أ ن ه ي م ن و تحكم هذا هناك لأنه وتحكم. ما أصل أصل عم عندك فيها أصل أصل الآن دليلة عندك عندك أنت نتحدث عن في فيها شيء تحدث ا ن د ل ي ل العله يعني دليل العله يعني دليل العله العلّ. العلّ. الدليل العله معناها النص الذي استقطف منه لا دليل العله دليل العله اشمل طعام الطعام اشمل الذره اشمل ا ل ف ط اشمل التفاح اشمل الارجل كلها على السوائل ان هناله هم اليه باعتباره ماذا دليل العله هناك ن ظ ر الى هذا الدليل باعتباره دليل حكم ا ل ص ل هذه كلها م هذه ا ل ه ا م ل ة م ب ن ي ة هل يجوز تعدد ا ل أ د ل ه أ و لا يجوز تعدد ا ل أ د ل ه ان ق ل ن ا يجوز تعدد ا ل أ د ل ه اختص هذا جائز ما في شيء لا معنى لانه سيكون ه ناقش ك سيكون لشيء هناك لا مانع من ذلك و ن ه ن ا ك ك إيش ي س و ن ه ن ا ك ل ي سيكون هناك إيش اشكالك أ انت تقولون ستقرا ه أنه ح ت م ا م لو قلتم ه انه هذا الشرط ما م هذا يشترط اذا ن ل بد، تمام، لابد ان, لابد أن, يعني أن يكون ع ن أني ي هناك اصل تمام ت م ا م اشترط اي واحد منها اصل تبقي واحد تمام وبهذا ما كنت ملتحق به لماذا ل أ ن ه تستند الى ك و ن أ ص ل من, من, من العلم مش من ايش يكون دليل حكمه لا حكم ا ل أ ص ل كل هذا ع ب ا ر ة عن طريق الاستنباط ما دامنا نحن نتجوز لتعدد الادله فلا اشي فقط ولهذا ن الشيخ يعني ا هنا تعني نشوف فيما ط ل ق بينهما ذكر الشرف هذا ه ا ذكر الشرف هذا م ا ما قررت بينهم وقال بناء على جواز اذا قلنا ليجوز ت ع ا ل الادله لا مانع إ ذ ا قلنا <upright>. <تجمع> ما يجوز تعادل الادله تمام اذا قلت ليجوز تعادل الادله يمنع تمام إ ذ ا قلت ليجوز تعادل الادله لا مول قال. قال ولا يكون دليل حكمه جاملا لحكم الفرع الا يكون دليل حكم ا ل أ ص ل ج ا م ل لحكم الفرع إ ل الا ف ي س حمل ح م أ د ه فليس جعل أ ح د ه م ا أ ص ل ا ً والاخر فرعا ً أ و لا من العكس شيخ هنا جمع الجوامع ما فرق بينما ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م ة فرق طيب ا ل آ ن ننتقل إ ل ى الشرط ا ل ك ا ل ث هل يشترط القطع بالعلم ا ل م س ب ق ة بحكم ا ل أ ص ل سواء قطعنا بحكم ا ل أ ص ل أ و ظ ل ن ا حكم ا ل أ ص ل هل يعني القطع أنا كله معناه هل القطع يعني إيش؟ يقيم قطع معناه هل معناه أنا من دائماً يقيم إيش؟ لانها ثلاثه مَسَعِدْ ا مسائل, مسائل. كلها معاها خطر يعني اسمعون يعني ه ذ ي ثلاثه شروط واحد رقم ث ل ا ث ة ورقم اربعه ورقم خمسه لا يشترط ب ا ل ع ل المستنبطه بحكم الارصف لا يجب القطع بالعله المستنبطه بانها لا تخالف م ذ ه الصحابه 私たちはこの辺りの人たちの声を聞いてください。 私はこのように言うをうことを言うこうこととをを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言う ه ا ر و ل القطع ا الشخص الثالث المختلف ي ولا القطع ف ي ص ولا ر ة ا ع ل ة ل م بحكم س القطع أ ص ل لا يعني ي في ص و ر ة ا ل ع ل ة المستنبطه بحكم الاصل أ ص ل ل أ إذا وهذا الأصل ما الدليل الكتاب والسنة متواتلة الأجمع قالك دليلوا قطعياً من كتاب متواتلة الأجمع هوا الدليل أandan دليل dzليل هل قطعي قطعي؟ يريضي يكون فكم من قطعي هو هل و أو بأن صنة اراد ان يقطع ي الكتاب السنه المتواتره الاجماع م لا م يجوز ش القياس سواء قطعناه بحكم ا ل أ ص ل أ و لم نقطع بحكم له ا ل أ ص ل سواء يكفي الظن رقم أ ر ب ع ة ولم نقطع بوجودها ف الفرع يعني يجوز ل ا ل ح ا د بالعله سواء قطعنا بوجود ا ل ع ل ة في الفرع بالقياس أ و لم نقطع بوجود ا ل ع ل ة في الفرع المهم يكفي أظن يكفي ل ي ش أ ظ ن يكفي ظن وجود ا ل ع ل ة في الفرع يكفي ظن وجود العله ة في الفرع هذا كله الخلاف كل هذا ي ا جماعة ا ب ل ع ل ة ليش؟ ا ل م س ت ب ط ه اما ا ل ع ل ة المنصوصه مع شي في ه خلاف لا يوجد خلاف أ ب د ا حتى يكفي الظن العلم ة ا ل س ت ط ة المنصوص ع ل ل ة ا ة يكفي الظن قطعا انما الخلاف الان في العله ة المستقطة ألطفع ب ن ا لا ت المستنبطه نحن نقول العله المسنطه ت ح ج ة وين قالها مذهب الصحابه قال فلا تشترط الاصحابه يكفي ظنه بين يدك الانتفاء مخالفتها مذهب الصحابه ي انتفاع ا ت ف م خ ل ا ا ا مدهب ل ص ح يعني ي هناك من يشترط في العله المستنبطه انتفاء مخالفتها مذهب لا الصحابه م بحكم ا ل أ ص ل ويكفي أ ض م ن بوجود العله في الفرق قال هذا تسمعي هذا ألت يا سلام هذه ع ب ا ر ة جميله بحتحتها بحتحتها. أنه غاية في هذه العله تعتقد لها قال لانه غ ا ي ة الاجتهاد فيما يوصف به العمل لانه أ ي ض ا ً غ ا ي ة الاجتهاد في كل ما يوصف به العمل ا ض ظ ن هو ا ل غ ا ي ة من الاجتهاد فيما يوصف به ا ل ع م لا يكفي لما لا يكفي لان م لا الظلم؟ ل يكفي أ الظن هو غ ا ي ة الاجتهاد هو ا ل ف ا ئ د ة من الاجتهاد هو غ ا ي ة ما يحصل عليه ا م ش ر ء فيما ينصد به ليجني ل ع م ل خ ل ا ف ما ينصد به العلم وهو الاعتقاد ان الظن هل يكون كافيا فيه لا لا يكون كافيا إ ذ ن هذه ع ب ا ر ة جميله ل أ ن ه الظمين يعود على إنه غ الظن ي ة ا ا ا فيما ت ه د يقصد العمل به هو غ ا ي ة الاجتهاد فيما ي ق ص د به العمل قال وقيل يشترط البقع بهما ي و ق ي ل ي ش ت ر ط البقع ط ع بهم يعني بحكم ا ل أ ص ل وقيل يشترط ا ل ب ط ع بوجود العله بين اطفال ر ق قال الظن لي ت و ن ا ا ل م ن ي ع و ا يشعر اما مذهب الصحابي فليس حجة ب م ملهب ا ا أن ص ح ا ب ب ي ليس ج ة فهل يشترط انتفاء يعني عدم ن ي ع م خ ا ل ف ة ا ل ع ل ة له لا ما يشترط ل أ ن ه أ ص ل ا ً ليس بحجه ة ي ل وقيل يشترط انتفاء م خ ا ل ف ة ا ل ع ل ة ا ل م ث ب ت ة مذهب الصحابي لان أ ن ل ل ظ ا ا ه ر س الظاهر د ع ى الناس ا لأن ل من نص الصحابي من قول الصحابي انه م س ت م د إ ل ى النص الذي استنبطت منه ا ل و ج د عله ولهذا يشترط م خ التفاح ف ة إليس؟ ي ش ر ط ا ن ت م خ ا ل ف ة ا ل ع ل ة لماذهب لا للصحابي ا إ ذ ا لا يشترط القطع تمام إ ذ ا لا يشترط القطع في ا ل ع ل ة المستنبطه بحكم ا ل أ ص ل لا يشترط ا ل ق ص ع بالعله ا ل م ش ت ب ط ة بوجودها اي العله ا ل ف ر د تمام لا يشترط بالعله ا ل م ش ت ب ط ة انتفاق مخالفتها مذهب لا ص ح ه ذ ه ث ل ا ث م س ا ئ ل كلها لا هذه ثلاثه كلها لا م كله ش ت ر ط ي ب فكهر تمام ف ك ه الحادي في هذه ا ل ج م ل ثلاثه شروط ا ل ع ل ه على ك ل أ م و ا ل الخلافه ا ل أ و ل 翻訳はないで تمام ب ط ر ح ليس بطرحه تمام طيب المساله ل ي بعدها ل م س ا ل ه ل بعدها وهي مهمه جدا ا ش ي ل ش ر ل ي ا ل ت ل ف ي ه انتفاع المعارض بالعله المستقبليه هل من شروط العله انتفاع المعارض نقول نحن ليس من شروط العله انتفاع المعارض من شروط العله انتفاع المعارضه لان قلنا انتفاع المعارضه ا ل ق ن ا ع ي الموجود فلا هذا شرط أ م ا انتباه المعارض هذا لا ي ش ت هذا لا هذا لا يشترط إ ل ا عند الذين لم يجيزوا التعليل بمعنتهم إلا عند الذين ل تمام ي ت هذا شحص سبوره ا ق د م معنا انه من شروط ص ح ة ا ل ع ل ة مشروف العلة تمام عدم تمام المعارض تمام ان ت ك و لا تكون ا ل ع ل ة ا ل ع ل ة ا ل م س ت ض ب ط ة م ع ا ر ض ة تمام بمعارض ة تمام ا ل م ن ا ف ن تمام موجود في هذا ت ك د م معنا او لا ها قلنالكم إ ذ اذا وجد إ وجد منافل تمام معارض واحد منافل ث ل ا ث ة موجود في ا ل أ ص ل لم تصح العلم لم ا ل تصح العلم واضحه تقدم م ع ن ا و ل ا من شروط العلم نحن السؤال ا ل آ ن يفرض نفسه هل من شروط العلم انتفاء المعارض غير المنافي هل من شروط ا ل ع ل ة انتفاء المعارض غير المنافي هذا في بولندا هل اصح أنه لا يشترق ل أ أ ن ه لا يشترط انتفاء المعارض غير المنافي الاصح انه لا يشترط بناء ً على جواز تعدد ليش؟ العلم مقابل ا ل أ ص ح يشترط ر ك ج معي هاتبه يشترط انتفاع ايش انتفاع ايش فاهم فاعل. م ا واضح ل أ ن ه ت ب د أ م ع ن ى أ ن الذي يشترط هو انتفاء المعارض المنافي الموجود في ا ل أ ص ل أنه لكن و ا م ع الله ر ض موجوز ا أ ص ن منافي ا هم هذه ا ل ع ل ة صحيحه بنفسها لكن لن يعمل بها إ ل الا بيش بمرجح تمام يعمل ب ه إلا بمرجح هل نفسها. لا نفسها يعني يعني عدة شكوه يدرعون ويضبط العله كمان بوصف آ خ ر موجود في ا ل أ ص ل لم يعمل بهما إ ل الا بمرجح إ بمرجح لا ما فيش قال واضح إ ذ ا لما واحد يجي ا ل آ ن بنسوي مجلس ا ل م ن ا ظ ر ا ل م ن ا ظ ر ة <تصفيق> واحد المستدب تمام وشاني ا ل هنا في المقابل من أ ن ا م ع ت ر ض تمام لا للمستدب ايش لا للمستدب تمام التفاح ضيقوي قياسا على الفخم بجامع الطعام قال <تصفيق> المعترض ق ا لا ل م ع ت ر ض اسلم أ أ ن العله هي الطعام بل هي ليست ت ك ي المعترض هذا الذي ي ج ي ب المعارض ة سميناه معترض ل أ ن ه يجيب بلش المعارض ة إ ذ ن فما هو المعارض ة المعارض من هذا ا ل ح ر ف المعارض ة هو وصف آ خ ر صالح للعلي هو وصف آ خ ر صالح للعلي ومفضل للاختلاف تمام في الفرع بين ا ل م ت ن ا ظ ر الفرع بين من بين المتناظرين اسمعوا ن ه اليس الكيل هذا معارض او لا ها اليس الكيل معارض او لا هذا الكيل معارض ل أ ن ه وصف آ خ ر مك و ا ل آ ن صاحبنا يقول ل ل ي ع ن ا ل طعم له هذا عارض وقال له العلم هذا وصف اخر صالح للعلميه او لا موجود في الاصل او لا موجود في الاصل الذي هو الفرع او لا موجود في الاصل الذي هو الفرع مفضي للاختلاف في الفرع او لا هل الفرع التفاح فان التفاح مطعوم لكنه ليس مكين هذا نحن نركز و الان ندخل ا ل ل ي ب ي ا ي معنا ا ل آ ن ع ب ا ر ة عن م ن ا ظ ر ة يعني اشوف المناظرات كل الكلام ا ل ل ي ب ي ا ي معنا ا ل آ ن اسلوب صفحه وشيء ز ا ئ كل ه ا ا س ل و ف م ن ا ظ ر ة ودواجع في العلم ما في ه ر ك اسمع اسمع اسمع ايه طار طار ط ق ر بسمله طار ولا انتصار ا ل م ع ا ر ي لها في الاصل ي فلا يشترط بالاصح ي ي ع ن ي و ل ا ا ا ن ت ف ء ا ل م على ا ر ض ه ا الأصل لا في يعني ج ر ا ن ت ف التعدد ء ا ع العلني م ا ل ل المعارض ليش؟ لا قال لهم ع م تمام هاء ولا ا ت ف ف ا المعارض لها ء الأصل فلا يشفر يعني لا يشترط في ا ل ع ل ة انتفاء المعارض الذي يشترط في ا ل ع ل ة انتفاء المعارض المنافي الموجود في, في الاصل أ م ا انتفاء المعارض فطردا هل يشترط في ا ل ع ل ة لا لا يشترط في ا ل ع ل ة ف ا ل ع ل ة في نفسها ص ح ي ح ة لكن لا يعمل بها مع وجود المعارض إ ل ا بايش ا م ر ج ما ح لماذا قلتم انه ما يشترط الا صح أ ن ه لا يشترط اهم م ن ا ء على جواز تعدد العلم كما هو ر أ ي الجمهور لا مانع ان يكون للحكم الواحد عددا من ل ل ع من ا ع العلم يشترض من ع على عدالك على تعجز العلال ا مناء مناء لا ل ض من أنه يجوز ولانه عمل للحلة ه لا عمل للعله حينئذ الا ب م ر ج ح ي ة حلقة إلى أصل بالعلق فلا فلا إلا بالعلق بوصف آخر م و و ج بمرججة د ا بالأصل فلا إلا بإيش؟ يعمل فيهنه 前に言うと、この<お> 2つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つる3の3の3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つのの3つの3つの3の3の3つの3 なるほど。 ومفضل يعني هو مؤدي للاختلاف اهام والاختلاف المخلاف بين ا ل م ن ع ت ل ض غ ي ن في م ا ل ا في الفرق تمام فليس الفرق كالطعمي الوصف م ي كالطعمة ل و ا ل أ و ل هو الطعمه الوصفه ا ث م ع ت ر ض ايش الكيل في م ا ل ا في الاصل في البرد م ك ز معي أ ل ي س الطعم موجود في ا ل ب ر المعارض قال له ا ل ع ل ة هي الكيل وهي م و ج و د ة في ش البرايه فكل فكل منهما صالح للعلميه من فيه كل منهما و ه م الطعم والكيل صالح للعلميه في ماذا في البحر ر فيه يعني في البحر ر أي ا ل خ ت ا ف ب ي ن المتناظرين بيش؟ في التفاح في التفاح سيؤدي هذا اختلاف ه م في المعارضه إ ذ المستدل تبنان ع ى هذا ا ل عنده التفاح ي ش ر ب و ياوله بينما المعترض عنده ا ل تفاح ليس ف ر ب ويش السبب انه استقبلك وصف آ خ ر معه تمام فبتنها التعمي الاتفال باتفال الخصم المعارض وكلهم فعندنا نزعها فعندنا نباوية كالفري الألة الكيلو برباوية بألة بأن وعند فيه فيه ليس كان كان وكل منهما يحتاج إ ل ى ترجيع وصله ل ى وصفه ل الآخر كل م م ا على من المتناضلين يحتاج تنديح وصف ا ل ن ا و ر ت م السؤال م ا الاول هل يلزم المعترض ان ينفي وصفه عن الفرح هل يلزمه ابداع اصل من سؤالنا س ؤ اذن ل ي ن ا إ إذن ا ل آ ن هذا كله هذه أ ش ي ا ء ا ص ط ل ا ح ي ة حق ا ل م ت ن ا ظ ي ن هذا ا ل آ ن ا ل ل ا بنتكلم عليه عباره عن مصطلحات بين من بين المتناظره إ ذ ن الشرط ا ل أ و ل تمام الشرط ا ل أ و ل تمام س ي ن واحد س ي ن واحد سيناء هل يلزم هل يلزم هل ي ل م هل يلزم هل يلزم هل يلزم هل ل ز م هل ي ل م هل ي ل م ه م ه م هل ي ل م هل ي ا ل و ص ف ن ف ي و ص ف ه عن ا ل ي ر ق أ م ل ا ل ز م هل يلزم هل ي ل ل ي ل ل يلزم ل ي ل ل ي ل ز ي ل ص ا ل ق ا ً هل يلزم المعترض تمام ت هل يلزم ا ل م تمام؟ ع ت ب د ا ء اجداءه تمام؟ حصن يبين ت أ ث ي ر ه في وصمه م ا ا ل آ ن عندنا اثنين واحد مستدل هذا المستدل هذا المستدل وهذا ا ل م ح ت د ل بدا المستدل كلمه قال ليش التفاح القوي قياسا على البر وجامع ا ل ض ع تمام ا ل آ ن هذا خالص لا اسلم ان العله السؤال الان اختلفه احد مصطلح المناظره قال له المناظر. هل يلزم المعترض نفي وصفه عن ه ل ي ف ر د هل يلزمه ان يقول وهو يعترض يقول وليس الكيل موجودا, موجودا في التفاح هل يلزمه ان يقول هذا الاصح انو ما يلزم يكفي إ ن ه يقول ا ل ع ل ة هي الكيل بس السؤال الثاني هل يلزموا ان يبدي أ ص ل لما يقول ا ل ع ل ة هي الكيل وهو الكيل ل كذا كذا هل يلزموا ه ب ا ن ا م ث ل ا م ن ا ل ب ر هل يلزموا لماذا ن أمران لا يلزموا, لا يلزموا. ليش ما يلزموا؟ لان م المقصود من الاعتراض دائما هناك هدف دليليل م س ت د ل هذا مصف الوصف م س ت د ل ه ذ ا المستدل يحصل بمجرد إ ب د ا ء وصف آخر ص اخر ل للعليم ح يبدأ بمجرد أنه وصف آ صالح للعلميه ح ص ل د م يحصل هذا الدليل من دليل المستدل يصلح المعارب لها الصحيح في والمعارضه ل انتفاء ا ذ ا الشيء لا العلّة لا بل يشترط في ف ن س هنا ا صحيحة ل ك ل يعني م ل العله م ا ر موصف صالح للعلي ك ص ل ا ح ي ة المعارض ومفضل للاختلاف في الفرق كالطعم مع الكل في الكرب في التفاح تمام الطعم وصف ولكن ا هذا ل الوصف ت ف ثم ي لا يلزم على وصفه فرق ان ل هل ل م ت ي ز و يبدي اصل ل ت ب ا لا مالزم هاتين ا ل م س أ ل ت ي ن السؤالين هل يلزمه هل لا. لا الجواب لا يجب. يجب لا يجزم و هذه من مصطلحات المناظره لا لا م ص ط ل ح ت ليش؟ ا ل م ن ا ف قال ولا صح ولا صح انما لا يلهم المعترضون في وصفه اي بيان انتقائه عن الفرع مطلقا لحصول مقصوده من هدف ما جعله المستذل لك من مجرد المعارضه و ل ا يصح انه لا, م -م. لا, المقتربة. المقتربة المقتربة؟ المقتربة. المقتربة. لا يلزم لا يلزم المعترض ولا المعترض لا يلزم نفي وصفه ما المعترض ما الهجوم والنفي اهتم より一層に行くときに、に行くときに行ときに行くときに行くとにきにきと なんでこんな感じでしょうか <تكلم> لا يلزم المعترض أ ن يقول إ ي ش وليس الكيل موجودا في إ ي ش مطلقا مطلقا من ما يجب عليه لماذا أ و ا ب ل في حصول مقصوده من هدم ما جعله المشتغل العله لماذا ل أ ن ه بمجرد ا ل م ع ا ر ض ة لا يعمل ب ا ل ع ل ة إ ل ا ب ا س ا ل و ر ج ح طيب قال وفي لا يلزمه ذلك مثلا يلزمه انه يقول وليس الكيو موجودا ب ي التفاح غالبا يفيد ارتفاع الحكم عن الفرع الذي هو المقصود وفي لا تفصيل يلزمه ان صرح بالفرد بين ان صرح بالنصر والفرع بالحكم تمام وفي لا يلزمه ان صرح بالفرق بين ا ل أ ص ل والفرع بالحكم فقال مثلا اذا هو صرح بالفرق ي ن ز م ه ومثلا قال لا لأن اله ل الا ي ل ل ل ك ي بالتفاح ي إن ب ا ل بين ا ل ف ر ق بين ا ل أ ص ل ل و ا ف ر م يعني بين اصل ا ل م ش ت د ل و ف ر ع ه لان قال لاربه في التفاح بخلاف البر هذا يلزمه تمام وعارض فيه لأنه يعني في عليه ا ل ط ع ف ي ه ل أ ن ه بتصريحه بالفرد ا ل ت ز م ه ل أ ن ه لما ص ب ح بالفرد التزم عليه إ ن ه ي ق و ل وليس والعنده الكيل وليس الكيل موجودا في ا ل ا ك يعني يقول, ولا يقول ترتيب هذا كله ل ا ف ا نتقوله عباره عن ترتيب ا ن هل لا الآن ينزم ينزم؟ زنين ي أم ر اوضاع المناظره ة ذ ا ك ل ع ب ا ر ة ع ن ترتيب اوضاع ليس ن ل م ن ا ظ ر ه وانه لا يلزمه ابدا اصبر يشهد لقد اردت ان اصبحت اصبحت ا ص أي ل ا يلزم ا ل م ب ح ت ا ص ب ي أ ص ل ا يشهد اصبحت ف ي اصبحت اصبحت ا ص ف ه ق اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب ن ي اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ل ح ت ا ص ب ا ل ا ت ب ا ر ل اصبحت ا ص ا ح ت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب ح ه ا ص ل ح ن اصبحت ا ص ب ح م اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب ل ت وقيل و إذا يلزمه لا بد يمين أ ص ل أصل وإلا حتى تقبل معارضته كان يقول العله ة لأن يقول في البور اقطعهم دون البور بدليل الملح واتفاق مكان الربيع لو اخترنا ان العيش المعترف وهنا مثلا ً منطقوب على على السؤال المثال حقناً يقول م ث ل ا ً ي ق و ل مثلاً يقول بل يقول ل ما ا إيج ع ل ة تمام في ا ل ب ر د ه ي الفين تمام دون ط ع م تمام ا تمامًا ب د ل ي م ايش م ب د ن إ ي وصف آ خ ر يقول بدليل ثلاثه وثلاثه ا ل どうなるかというのはどうなるかというとに言えばよく言えばよく言えばよく言えばよく言えばよく言えばよく言えばよく言えばよく言えばよく言えばよく言えば